111. ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 112. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 113. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَرْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْقُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا فذكر بِالقآان مَ يقابُ يد بِسم اللههِ وَحمانِ الرَّحيم والذاراتِ ذَروى فَحامِاتِ وَقاء فجال يُسر فَلمُقَ السماتِ أَمرىَ إَِّم تُعَدونَ وَإِنَّ وإن الدين لواطع 113. والسماء ذات الحبك 114. إنكم لفي قول مختلف 115. يؤفك عنه من أفك 116. قتل الخراصون 117. الذين هم في غمرة ساهون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 119. وإنهم كانوا قبل ذلك محسنين 110. مِنَ قليلا من الليل ما يهجعون 111. وبالأسحار هم يستغفرون 112. وبأموالهم حق للسائل والمحروم 113. 115. وفي أنفسكم أفلا تبصرون 116. وفي السماء رزقكم وما توعدون 117. فورب السماء والأرض إنه لحق 119. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 110. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 111. قال سلام قوم منكرون 112. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه 119. قال ألا تأكلون 110. فأوجس منهم خيفة 111. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 112. فأقبلت امرأة في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم 113. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم